قَالُوا بَل لَّم تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَل كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَاغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا ضَالِّينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلاَ هَاءَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُ وَيَقُولُونَ أَإِنَّ لَنَا تَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وصدق إنكم لذائق العذاب الأذيب وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فَوكِه وَهُ مُك رَمُود فِي جَنَّاتِد النَّعب عَ سُرُرِم مُتَقَابِ بد يُطَاف عَرْهِم بِكَسِمب مَعيد بَيضَ أرذلته للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزف ود وعندهم قاصرات الطرف عيد كأنهن بيض مكنود فَقَوَدَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيب